ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآباء هو عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي واولاد المؤمنين من أنفسهم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 يا أيها الذين آمَلُوا اذْكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ وَجُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَفْلَمِكُمْ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 ويستاذن فريق من أمو النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنة أثوها وما تلبسوا بها إلا ياسينا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون لدباغ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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليل نشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت اِذَا دَانا الْخَوْفُ تَلَقَّوْكُمْ بِأُنْسِنَةِ احْدَاثٍ على عَلَى الْقَرِيرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ لِأَحْزَابٍ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنَّ لِأَحْزَابٍ يَرُدُّ لَوْأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْرَابِ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 وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صلاصرهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا ان كنتم الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الناخله فان الله اعد للمحسنات إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُم أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مَعَاتَبَةً وَتَوْبَةً نَّضَرْبْ لَهُنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ عَذَابًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ إِلَى الصَّالِحَاتِ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ الَّذِينَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهدية نولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيراً والذائرات أعد الله لهم نعفراً وأجراً عظيماً وما كان للمؤمن ولا مؤمنة لذا قض الله ورسوله أمرنا تكون لهم الخيارات من أمرين وما يعص الله ورسوله فقد بلل ضل ولا لم مبيناً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 ما كان محمد لبا أحد من رجالكم ولا في الرسول الله وخاتما نبيئين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 شاهدا, شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وتراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة لكم عليهن من عدة فمتعون وسرحون سراحا جميلة يا أيها النبي وإنا أحلفنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفۖ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرَّ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ تَرَدَّدَ النَّبِيُّ, إن راد النبي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 كما ان تشاء ومن ابتغى الايمان عزلث فنا جناح على عليك ذلك ابنا ان تقر اعينهم ولا يحزنون ويرضون بما ويرضون بما اتيتهم كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولاء تبدل بهن من ازواج ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهم ولو اعجبك حسنهم الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا اذا انيئذن لكم الى طعام غير ناظرين الى ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَّبِيَئَ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُمَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَقْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُوزُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آن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 يوم تخلب وجوم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا اتيم بها في minima العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشرقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا